Vasíkale vine kefaru, ile džehene, mezumaron, hete, ive dže, uhe, futihet, ebe, uhe, uhe, uhe, uhe, uhe, uhe, uhe, uhe,